جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة توبوا الله توبوا الله عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب لعملا صالحا فأولئك يبتل الله سيئاتهم حسنات سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ومن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التوابين إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ